Allah <laughs> tuqiyya تقيم طراط الذين أنغلت عليهم خير المغربين and get نفاء الأرض أإله مع الله قليلا ما تذكرون أمن يهديكم في ظلمات البر والبحر ومن يرسل السياح بشرا بين يدي رحمته أإله مع الله تعالى الله عنه إله مع الله قل هاتوا برها لكم إن كنتم صادقين قل ما يعلم من في السماوات والأرض الغيب إلا الله وما يشعرون أيان يضعتون فللدارة علمهم في الآخرة بل في شك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 اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم الذين كفروا أئذا كنا ترابا وآباؤنا أئنا لمخرجون لقد وعدنا هذا قبل إن هذا إلا أساطير الأولين قل سيروا بالأرض فانظروا كيف كان آقمة الوجرين ولا تحزن عليهم ولا تكن في ضيق مما يذكرون وإن رب قل عسى أن يكون رد فلكم الذي تستعج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 ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين قل عسى أن يكون ردف لكم بعض الذي تستعجلون وإن ربك لدو تضني على الناس ولا دين أثرهم لا يشكرون وإن ربك ليعلم ما تكين صدورهم وما يؤمنون وما من غاربهم والأرض إلا في كتاب النبي الله, الله, الله أكبر الله أكبر الله أكبر الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم السينية نعم اهدئ الصراط المتقيم صراط الذي لأنعمت عليه غير المغضور عليه ولا الظالمين إن هذا القرآن يقص على بني إسرائيل أسرى الذي هم فيه يختركون وإنه لغدا ورحمة للمؤمنين إن ربك يقضي بينهم بحكمه وهو العزيز علي فتوكل على الله إنك على الحق المبين لهم جافة من الأرض تكلمهم, تكلمهم أن الناس كانوا بآياتنا لا يوطنون ويوم نحشر من كل أمة فوجا من يكذب بآياتنا فهم يوزعون حتى إذا جاءوا قال أكذبتم لَتُطِيلُنَّ لَيَالِيَهَا إِنَّ وَلَمْ تُحِرُّ بِهَا عِلْمَ أَنَّ مَاذَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ وَوَقَعَ الْقَوْلُ عَلَيْهِمْ بِمَا وَلَّوْهُ فَهُمْ لَا يُوقِفُونَ أَلَمْ يَرَوْا أَنَّا جَعَلْنَا اللَّيْلَ يَسْكُنُ الله أكبر, الله أكبر الله أكبر الله أكبر الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم لذلك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعي ذين اصطراصا نستصيرا اصطراصا نذيرا ان انت علي قاهر المغضوب عليه ولذاننني ويوم ان الصور ففزع من في السماء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 في هل تجزون إلا ما كنتم تعملون إنما أمبت أم أعبد رب هذه الفندة الذي حرمها وله ومن ضل فقل إنما أنا من المنذرين وقل الحمد لله سيريكم آياته فتغرقونها وما ربك بغافل عما الله أكبر الله أكبر الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستمي اهدئ الصراط المستقيم صراط النبي لأنعمت عليه غير بمغضوب عليه ونظر على أهلها شيعا يستضعف طائفة يذبح أبلاءهم يذبح أبلاءهم ويستحيي نساءهم إنه كان من المصفدين ونريد أن نمن على للذين استضعفوا في الأرض ونجعل ونمثل لهم في الأرض ونري فرعون وهابان وجلودهما منهم ما كانوا يحذرون وأوحينا إلى أم موسى أن ترضعيه فإذا خفت عليه فألقيه في اليم ولا تخافي ولا تحذني إنا ردوه إليك وجاعلوه من المرتلين فلتقطه آل فرعون ليكون لهم عجوا وحسنا إن فرعون وهامان وجنودهما كانوا قاطبين وقال سيرات فرعون قرة عين لي ولد لا تقتلوه عسى أن ينفعنا أو نزخذه ولدا وهم لا يشعرون وأصبح فؤاده HONESTU YUFTI QASSI FA DHARAT BIHI AN JALBUN WA HUM LA YASHRUN WA HARAMNA ALAYHI ALRADIA MUQMAN FA QALAT HAL ADUNUKUM ALA AHL BAYTI YASKUNUN GHUNA WA HUM LAMUNATIHUN SARADNAHU ALA UMHI KAY TAQR ولتعلم أن وعد الله حق ولكن أسرهم ما يحلمون ولما بلغ أشده واستوى آتيناه شكما وإلا وكذلك نجزي المحسنين الله الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقي صراط الذين أنعمت عليه غير المغضوب عليه ولا الظالم فدخل المدينة على حين غفلة من أهلها فوجد فيها رجلين يقسدنا لهذا من شيعة وهذا من عدوه فاستغاته الذي من على الذي من عدوه فوجده موسى فقضى عليه قال هذا من عمل الشيطان إنه عدو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 فلما أن أراد أن يبطش بالذي هو عدو لهما قال يا موسى قال يا موسى أتريد أن تقتل منك ما قتلت نفسا بالأمر إن تريد إلا أن تكون جبارا في الأرض وما تريد أن تكون من المصلحين وجاء رجل أقصى المدينة يسعى قال يا موسى قال يا موسى إن الملأ يأتمرون بك ليقتلوك فاخرجين لك من الناس حين فقرج منها خائف يترقر قال رب يسجل من القوم الظالمين ولما توجه تلقاء مدين قال عسى ربي أن يهدي لي الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر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 سدودان. قال ما خطبكما قال سا لا نفقي حتى يصبر الرعاء وأبونا شيء كبير فتقى لهما ثم تولى إلى الظلم فقال رب إني لما أنزلت إلي من خير فقير فجاءته وما تنشي على استشياء قالت, قالت إن أبي يدعوك ليجزيك أجر ما سقيت لنا فلما جاءه وقص عليه القصة قال لا تقص لجوت من القوم الظالمين قالت ايش ما يا اهل التعجب ان خيرا لستجرته قوي امين قال اريد ان قلت حاجتي حاجتنا سي هاتين على ان تساجرني زماني حجين فان اسممت اشرا سميرا بك وما اريد ان اشق عليك ستجدني ان اللهم من الصالحين قال ذلك بيني وبينك أيما الأجلين قضيت فلا عدوان علي والله على ما نقول وكيل الله اكبر الله اكبر الله اكبر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 الاجل وسار باهله السل الرجال الطورا عن قال لاهله كذو اني انست نرى قال اليه كذو اني انست نرى انني اتيكم بها تصلون فلما اتانا نودي عليهم ويأطي الوادي الأيمن في البطعة المباركة فينا الشجرة هيا موسى هيا موسى إني أنا الله رب العالمين وأن ألق عطاك فلما رآها تهتزك أنها جان ولا مذبرا ولم يعقبت يا موسى أقبل ولا تخف لَجَمِيلَ الْآمِلِينَ وَاسْلُكْ يَدَكَ فِي جَنْبِكَ خُذْ ضِيقًا أَمْ غَيْرُ سُوءٍ وَاغْمُضْ إِلَيْكَ جَنَاحَكَ مِنَ الرَّحْمِ فَبِذَلِكَ بُرْهَانَانِ فَبِذَلِكَ بُرْهَانَانِ مِنْ رَبِّكَ إِلَى فِرْعَوْنَ وَمَلَئِهِ إِنَّهُمْ كَانُوا قَوْمًا فاتحين. قال ربي قتلت منهم نفسا فأخاف أن يقتلون وأخي هارون هو أفطح مني لسانا فارسله معي لبأن نصدق لي أخاف أن يكذبون قال فلتد عبدك بأخيك ونجعل لكما تلقانا فلا يصلون إليكما بآياتنا أنتما ومن اكتبعكم الغالبون فلما جاءهم موسى بآياتنا بجنات قالوا ما هذا قالوا ما هذا إلا سشر مفترا وما سمعنا بهذا في آبائنا الأولين وقال موسى ربي أعلم السماء ان لا يثني الظالمون الله أكبر الله أكبر الله أكبر, الله, أكبر الله اكبر الله اكبر الله اكبر الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اجدنا الطراط المستقيم طراط الذين أنعمت عليه غير المغضور عليه ولا الظالم فاجعل لي صرحا لعني أطلع إلى إله موسى وإني لأظنه من الكاذبين واستشفره وجنوده في الأرض بخير الحق وظنوا أنهم إلينا لا يرجعون فأقفناه وجنوده فنبثناهم في الينفون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 ولقد آتينا موسى الكتاب من بعد ما أهلتنا القرون الأولى بطائر الناس وهدى, وهدى ورحمة لعنه يتذكرون وما كنت بجانب الغرب الدين قضينا إلى موسى الأمر وما كنت من الشاهدين ولكننا وَنُنَزِّلُ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَأَنبَتْنَا بِهِ جَنَّاتٍ وَحَبَّ الْحَصِيدِ وَالنَّخْلَ بَاسِقَاتٍ لَّهَا طَلْعٌ نَّضِيدٌ رِّزْقًا لِّلْعِبَادِ وَأَحْيَيْنَا بِهِ بَلْدَةً مَّيْتًا كَذَلِكَ الْخُرُوجُ وَنُنَزِّلُ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَأَخْرَجْنَا بِهِ ثَمَرَاتٍ لعلهم يتذكرون الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الحمد لله رب العالمين والرحيم مالك يوم الزين إياك نعبد وإياك نفتعين اهدل الصراط المستقيم صراط الذي لا ألعمت عليهم خير المغضوب عليهم ولا الظالمين إلينا رسولا فنستبع آياتك فنستبع آياتك ونكون من المؤمنين فلما جاءهم الحق من عندنا قالوا لو لا أوتي مثل ما أوتي, أوتي موسى أولم يكفروا بما أوتي موسى من قبل قالوا سحران تظاهرا وقالوا إنا بكل كافرون قل فأتوا بكتاب عند الله هو أهدا مما أستمعه إن كنتم صادقين فإن لم يستجيبونك فاعلم أنما يستمعون أهواءهم ومن أضل من لاتبع هواه بغير هدى من الله قوم الظالمين الله اكبر الله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 وصلنا لهم القول لعلهم يجدفعون الذين آتيناهم الكتاب من قبلهم فيه يؤمنون وإذا لا تهدي من أحببت ولكن الله يحدي من يشاء وهو أعلم بالمهتدين وقالوا إن السبع الهدى معكا تخطط من أرضنا أولم نمكن لهم حرما آلنا يجبا لن تبارت كل شيء رزقا من لدنا ولكن اكثر ما يعلمون وكم اهلكنا من قريه نظره عين كتها ف تلك مساكنهم لم تسكن من بعد ان الا قليلا وكننا نحن الوارثين وما كان ربك مهلك القرى حتى يدع ابيها to mm -hmm. فمن وعدناه وعدا حسنا فهو لا قيه كمن مزعناه متاع الحياة الدنيا ثم هو يوم القيامة من المشبارين ويوم يناديهم فيقول أين شركان وَيْنَاهُمْ كَمَا هَوَيْنَا أَذْرَنَاءَ إِلَيْكَ مَا كَانُوا هَيَّانًا يَا عَبْدُ وَطِيلَ دُعَاءُ صِرَكَكُمْ عميت عليهم الأنباء يوم لهم فهم لا يتساهلون فأما من تاب وآمن وعمل صالحا بعد أن يكون من المفتحين وربك يخلق ما يشاء ويختار ما كان لهم الخير سبحان الله والسلام Thank you may be يَا أَيُّهَا النَّاسُ الله إِلَٰهٌ غَيْرُ اللَّهِ يَأْتِيكُم بِرِزْقِهِ ۚ أَفَلَا تَذَكَّرُونَ قُلْ أَرَأَيْتُمْ إِنْ جَعَلَ اللَّهُ عَلَيْكُمُ اللَّيْلَ هَارَمًا مُّدَّنًا لَّا یُسَلِّمُ فَنَفَّسَهُ جَعَلَ لَكُمُ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ لِتَسْكُنُوا فِيهِ وَلِتَتَّخِذُوا مِنْهُ سَبِيلًا وَلِتَبْتَغُوا مِنْ فَضْلِهِ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ وَيَوْمَ يُنَادِيهِمْ يَقُولُ أَيْنَ شُرَكَائِيَ الَّذِينَ كُنْتُمْ لله وظل عنهم ما كانوا يفترون إن قارون كان من قوم موسى فبقى عليهم وآتيناه من الكنوث ما إن مفاتحه نتنوه بالعبسة أولي القوة قال له قومه لا تفرح إن الله لا يحب وَلَتَغِبِي مَا آتَاكَ اللَّهُ تَارَ الْآخِرَةَ وَلَا تَنْسَنَ طِيبَكَ مِنَ الدُّمْيَا وَأَحْسِنْ كَمَا أَحْسَنَ اللَّهُ إِلَيْهِ وَلَا تَبِغِي الْفَسَادَ فِي الْأَرْضِ إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْمُسْتِينَ أن الله قد أهلك من قبله من القرون من هو أجد منه قوة وأثر جمعا ولا يسأل عنه ون حسد الناس أن يترسوا أن يقولوا آمننا وهم لا يفتنون ولقد فتن الذين من قبلهم فليعلمن الله الذين صدقوا وليعلمن الكالبين أم حسد الذين يعملون السيئات أن يخذقونا عنهم سيئاتهم لنكفرن عنهم سيئاتهم ولنجزينهم أحسن الذي كانوا يعملون الله صراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المصروب عليهم ولا الصالبين آمين, آمين ووصينا الإنسان بوالدين محسنا وإن جاهداك لتشرك بيها ليس لك به علم فلا تقعهما إلي مرجعكم فأنبئكم بما كنتم تعملون والذين آمنوا وعملوا الصالحات لنجخذنهم للصالحين ومن الناس من يقول آمنا بالله فإذا أودي بالله جعل فتنة الناس كعذاب الله ولئن جاء معلم بما في قدور العالمين وليعلمن الله الذين آمنوا وليعلمن المنافقين وقال الذين كفروا للذين آمنوا تبعوا سبيلنا والنحل الخطاياهم وما هم بحاملين من خطاياهم من شيء إنهم لكادرين ولا يحملون اثقالهم واثقالا مع اثقالهم ولا يسالهم يوم القيامه عما كانوا يفترون الله الله أكبر الله اكبر الله اللهم الحمد لله رب العالمين مصروب عليهم ولا الظالمين آمين ولقد أرسلنا نوحا إلى قوله فلبت فيهم ألف سنة إلا قوله نعاما فأخذهم طوبان وهم ظالمون فأنجيناه وأصحاب السبيلة وجعلوا إذ قال لقومه اعبدوا الله واستقوه ذلكم خير, لكم ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون إنما تعبدون من دون الله أوسانا وتخلقون بكا إن الذين تعبدون من دون الله لا يملكون لكم رجالا فبتغوا عند الله الرذق واعبدوه واشكروا له إليه ترجعون وإن تكذبوا فقد كذب أمم من طبلكم وما على الرسول إلا البلاغ المدين أولم يروا كيف يبدئ الله الغلق ثم يعيدوا إن ذلك على الله يكين قل فيه في الأرض فانظروا كيف بدأ الخلق ثم الله ينشئ النشأة الآخرة إن الله على كل شيء قليل يعذب من يشاء ويرحم من يشاء يعذب من يشاء وما لكم من دون الله من ولي ولا نظيم والذين كفروا بآيات الله ونقائه أولئك يأذون الرحمة وأولئك لهم عذاب هليم فما كان جواب قومه إلا أن قالوا قتلون فأنجاه الله من النار إن في ذلك لآيات لقوم يؤمنون وقال إنما اتخذتم من دون الله أوسانا موست جديلكم في الحياة في الدنيا ثم يوم القيامة يفكر بعضكم في بعض ويلعن بعضكم بعضا ثم يوم القيامة يكفر بعضكم ببعض ويلعن بعضكم بعضا ومهواكم النار وما لكم من ناصرين فآمن له لوب وقال إني مهاجر إلى ربي إنه هو العزيز وقال إني مهاجم إلى ربي إنه هو العزيز الحكيم ووهبنا له إسحاق ويعقوب وجعلنا في ذرية النبوة والكتاب وآتيناه أجره في الدنيا وإنه في الآخرة لمن بسم الله الرحمن الرحيم الذي لا يرضى العانا من او اسماء الرحيم مالك يوم الدين بك نعبد واياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين انعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولوطا إذ قال لقومه إنكم لتأتون الفاحشة ما سبقتم بها من أحد من العالمين فإنكم لتأتون الرجال وتقطعون السليل وتأتون في ناديه المنزر فما كان جواب قومه إلا أن قالوا اغتنا بعذابهم قال رب انظرني على القوم الممتدين ولما جاءت رسلنا إبراهيم من المشرى قالوا, قالوا إنا مهلكوا أهل هذه القرية إن أهلها كانوا ظالمين قال إن فيها لوطا قالوا نحن أعلم بمن وأهلموا إلا امرأة كانت من الغادرين ولما أنجأت رسلنا لوقا في أبهم وطاق بهم فرعا وقالوا لا تخف ولا تحزن إنا منجوك وأهلك إلا امرأتك كانت من الغادرين إنا من تقيم طراء الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الظالمين آمين وإلى مدين أخاهم شعيدا فقال يا قوم اعبدوا الله وارجوا اليوما كذبوا فاخذتهم الرجفة فاصبحوا في دارهم جالسين وعاد قوم ثمود وقد تبين لكم من نجاتهم وتكل لهم الشيطان اعمالهم فصدوا عن التسبيح وكانوا مستضخرين وقارون وفرعون وهامان ولقد جاء لَن أَخَذْنَا بِذَنبِهِمْ ثُمَّ إِنَّهُمْ مَن أَهْلَكْنَا عَلَيْهِ حَاصِبًا وَمِنْهُمْ مَّنْ أَغْرَقَتْهُ صَيْحَةٌ وَمِنْهُمْ مَّنْ خَسَفْنَا بِهِ الْأَرْضَ وَمِنْهُمْ مَّنْ أَغْرَقَ طَلَاقًا وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيَظْلِمَهُمْ وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُظْلِمَهُمْ الله أكبر الله وافطر الله احسن الله, أكبر الله أكبر الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين اياك نعبد واياك نستعين اهْدِنَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيمَ صِرَاطَ الَّذِينَ أَنْعَمْتَ عَلَيْهِمْ غَيْرِ الْمَغْضُوبِ عَلَيْهِمْ وَلَا الضَّالِّينَ آمِينَ مَثَلُ الَّذِينَ اتَّخَذُوا الْغُيُوبَ لِلَّهِ أَوْلِيَاءَ كَمَثَلِ الْعَنكَبُوتِ اتَّخَذَتْ وإن أوهل الميوت لبيت العنكبوت لو كانوا يعلمون إن الله يعلم ما يدعون من دونه من شيء وهو العزيز الهكيم وتلك الأمثال نضربها للناس وما يعقلها إلا العالمون وَلَقَ اللَّهُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ لِلْحَقِّ إِنَّ فِي ذَٰلِكَ لَآيَةً لِلْمُمِّنِينَ أُتْلُ مَا أُوْحِيَ إِلَيْكَ مِنَ الْحِجَابِ وَأَقِرِ الصَّلَاةَ إِنَّ الصَّلَاةَ تَنْهَى عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْذَرُ ولذكر, وَلَذِكُرُ اللَّهِ أَكْبَرُ وَاللَّهُ يَعْلَمَ مَا تَصْرُ ma عليهم والطالين آمين تبع إجم ربك الأعلى الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى والذي أخرج المرعى فجعله غتا الجهر وما يخفى وليسركا ليسرى فذكر إن بعد الإكرام سيذكر من يخشى ويتجنبها الأشقام الذي يصلى النار الكبرى ثم لا يموت فيها ولا يحيا قد أفلح من تذكى وذكرت ما ربه مصلاه هل تغفرون الحياة الدمية والآخرة خير وهبقى إن هذا للصحف الأولى صحف إبراهيم وموتى الله الله سمع الله فالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المصروف عليهم ولا الظالمين آمين قل يا أيها الكافرون لا أعبد ولا انتم عابدون ما اعبد ولا انا عابد ما عبدتم ولا انتم عابدون ما اعبد لهم دينكم ولي دين الله الله أكبر سمع الله الله ولا يقضى عليه إنه لا يذل من وليه ولا يعز من عاديه تبارت, تبارت ربنا وتعالي لك الحمد حتى ترضى ولك الحمد إذا رضيه ولك الحمد بعد الرضا لك الحمد كالذي نقول وخيرا مما نقول ولك الهمد الذي تقول اللهم اقتل لنا من حشيتك ما تحول به بيننا وبين معطيتك ومن ضاعتك ما تبلغنا به جنة ومن اليقين ما تهول به علينا مصائب الدنيا ومسعنا الله صم بأسماعنا وأبصارنا وقواتنا أبدا ما أبقيتنا واجعل هنوارنا لنا واجعل سأرنا على من ظلمنا وانصرنا على من عادانا ولا تجعل مصيبتنا في ديننا ولا تجعل الدنيا أكبر أمننا ولا إلى النار مصيرنا ولا إلى النار مصيرنا واجعل لنا ام من هي دارنا وطهرنا برحمتك وفضلك وجودك يا رحمن الرحمن إلى أنا إلى يا ذا الملم والعطاء يا من تسمع كلامنا وترى مكاننا وتعلم شرنا وجهرنا اللهم كما جمعتنا في حرمك المبار وبشوار بيتك العفيق اللهم اجمعنا في الفردوس الأعلى إخوانا على سرور المتقاضلين من غير إلى امهاتنا واصدقائنا وذكرياتنا ومن أحبنا فيكم ومن أحببنا فيك لرحمتك يا أرحم الراحمين اللهم فرج هم المهمومين من المسلمين ونفذ كرب المكروبين واغث الدين عن المدينين واشف مرضانا ومرضى المسلمين اللهم أم <تصفيق> إخواننا المستضعفين في كل مكان اللهم كن لهم مليلا ونصيرا اللهم عليك بعدوك وعدوهم يا قوي يا عزيز اللهم كن علي اللهم فرح حمهم عاجلا غير آجل برحمتك وطبلك وجودك يا أرحم الراحمين اللهم تقفل قيامنا وقيامنا وتائر أعمالنا اللهم اجعلنا لمن يقوم ليلة القدر إيمانا واحتتابا برحمتك وقضلك وجودك يا أرحم الرائمين اللهم يا ذا الجلال والإكرام وفق إمامنا بتوفيقه وأيده بتأييده اللهم أيّن له البطانة الصالحة الصيبة المباركة التي تدله على الخير وتعينه عليه اللهم وفق جميع أولاك أمور المسلمين لما تشكر وترضى اللهم يا حي يا قيوم من أرادنا وبلادنا وأمننا اجعل تجديره تجديرا عليه بقوتك وعزتك وجبروتك يا قوي يا عزيم ربنا تقفل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت السواب الرحيم اللهم صل وسل وبارك على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وأصحابه والتابعين ومن تبعه بإحسانه إلى يوم الدين ومع الوامن ومع الوامن ومع الوامن ومع الوامن الله, الله الله